فضيلة الشيخ عطية صقر في بعض الدول التي ليست بها أنهار تستفيد هذه الدول من التقنية الحديثة فتأخذ ماء المجاري وتعيد تنقيته مرة أخرى فهل هذا الماء يصلح للوضوء أو الطهارة؟ ماء المجاري مخلوط بنجاسات حقيقية كالبول والروث وبمياه تنجست بهذه النجاسات الحقيقية. فتصير كلها نجسة والبول نفسه لا يطهر وإنما يطهر الثوب أو المكان الذي تنجس به وذلك بماء طاهر وطهور فهل إذا نقيت مياه المجاري من كل الشوائب وذهب لونها وطعمها وريحها تصير طاهرة؟ ذلك يحتاج إلى نظر واجتهاد جماعي من الفقهاء المختصين وإن كان هناك اتجاه إلى القول بطهارته بعد النقاء الكامل وعدم الضرر من استعماله الله أعلم